تخير خيرا لي اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم لا تخزني يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ashrad Rasulullah anna Muhammadar Rasul It's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 اتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه الله اما المقام المحمود الذي وعده نودي رصلاه العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكه المكرمه ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار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 وفك رهاني اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 كَذِك يؤفك الذيَ كانَوا بآيات يجحد الله الله SEMIĂ ALLAHU LIMEN HAMIIDA RUBBNA WALA KAL الله أكبر الله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 اللههُ الذي جَعللَكُم الأرضَ قَرَار وَالسَّماء أَبِنَا أَو وَصَََّكُمْ وَصَووَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صورَكُمْ وَرزَقَكُمْ مِنَ الطبات ذَِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ فَتَبََكَ اللهَّ رَبُّ الْ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd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 Ya Allahu li man hamidan Allah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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت مضع للناس للذيذ بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَبْغُونَ هُوَ وَجَأَن وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 تلك آيات الله نتبوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور